الوجه الثاني يبدأ حالا يبدأ سؤال هل الخضر عليه السلام ما زال على قيد ا ل ح ي ا ة كما يدعون جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد د قد الصحيح من العلماء ما ذهب إليه الجمهور من أن الخضر عليه السلام قد مات لظاهر العمان في قوله تعالى وما جعلنا قول إليه عليه قوله لبشر من قبلك ل ل في من من من أن ذهب خ ولما ثبت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ل ي ل ة ص ل ا ة العشاء في آ خ ر حياته فلما سلم قام فقال أ ر أ ي ت ك م ليلتكم هذه ف إ ن على ر أ س م ئ ة س ن ة منها لا يبقى ممن هو على ظهر ا ل أ ر ض أ ح د قال ابن عمر فوهل الناس في مقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون من ا ل أ ح ا د ي ث عن م ئ ة س ن ة وانما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن ن هو اليوم على ظهر الارض احد يريد بذلك ان ينخرم ذلك القرن رواه مسلم ثم هو هذا الاصل الغالب في سنه الله في بني ادم فيجب البقاء معه حتى يثبت ما ينقل عنه من الادله ولم يثبت فيما نعلم ما يدل على استثناء الخضر عليه السلام سؤال هل الجواب خ ض ر ر نبي أو ل صالح؟ ج الصحيح أ ن الخضر عليه السلام نبي لما ذكره الله تعالى في سوره ة ا ل ك ف ل م الكهف ل تعالى ل ه ا في سورة الكهف من قصته مع موسى عليهما السلام ف إ ن فيها أ ن ه خرق س ف ي ن ة كانت لمساكين يعملون في البحر وقتل غلام لم يرتكب ج ر ي م ة و أ ق ا م جدار اليتيمين بلا أ ج ر في ق ر ي ة أ ب ى أ ه ل ه ا اطعامهما و أ ن ك ر موسى كل ذلك عليه فبين له السبب أ خ ي ر ا ثم ختمت ا ل ق ص ة ب أ ن كل ذلك كان منه بوحي من الله وذلك فيما أ خ ب ر الله عنه من قوله وما فعلته عن أ م ر ي ذلك ت أ و ي ل ما لم تسطع عليه صبرا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم نبينا الله سؤال على محمد يعتقد كثير من عوام المسلمين في كثير من البلاد ا ل إ س ل ا م ي ة وعلماء الطرق ا ل ص و ف ي ة ب أ ن الخضر صاحب موسى عليه السلام حي أصبحوا لمح يرزق للآن وأنه يطوف الدنيا كلها وأنه يتشكل في صور بأنه لا ظل له وأن معه النبي إلياس عليه ويعتقد بأن الخضر إذا زارهم لهم أغنياء في صور الخضر زارهم البصر وأعتقدون أقل للآن كلها مختلفة لا ظل له السلام العوام لهم وأنه وأنه بأنه وأن بأن من ودعا معه إذا و إ ذ ا غضب عليهم انقلبوا فقراء إ ذ ا كانوا أ غ ن ي ا ء ومرضى إ ذ ا كانوا أ ص ح ا ء ومن عقيدتهم عافانا ل ل ه منها أ ن ه ي أ ت ي في ص و ر ة سائل م ر ة وفي ص و ر ة مريض ينزل من جسده القيح والصديد ف إ ن طردوه من منازلهم كان هذا دليلا على شقاوتهم وتعاستهم ويرحبوا به وعالجوه اختفى بدون أ ن يترك أ ي أ ث ر وكان هذا دليلا على سعادتهم سؤال سؤالي هو هل الخضر صاحب موسى عليه السلام حي يرزق ل ل آ ن وهل هو نبي هل ذكر ص ر ا ح ة في ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة ا ل ص ح ي ح ة ما هي ح ق ي ق ة أ م ر ه جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد الخضر نبي من أ ن ب ي ا ء الله عليهم الصلاة ا ا ل ل و س والصحيح أ ن ه مات كغيره من البشر فلا يطوف بالدنيا ولا يتمثل ط و ولا ف بالدنيا ي في ص و ر ة م خ ت ل ف ة وليس سببا اليوم لغنى أو وقد سبق أن صدر منا فتوى مفصلة عنه او صدرت م فقر انتهى الصحيح من ل العلماء ما ذهب إليه الجمهور من السلام مات أن الخضر عليه السلام قد مات لظاهر العموم في قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبل ك ا ل خ ل د ولما ثبت عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ل صلى ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عليه قال أرأيتكم الأرض أحد قال ابن عمر فوهل الناس في م ق ا ل ة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون من ا ل أ ح ا د ي ث عن م ئ ة س ن ة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر ا ل أ ر ض أ ح د يريد بذلك أ ن ي ن خ ر م ذلك القرن رواه مسلم ثم هذا هو ا ل أ ص ل الغالب في س ن ة الله في بني آ د م فيجب البقاء معه حتى يثبت ما ينقل عنه من ا ل أ د ل ة ولم يثبت فيما نعلم ما يدل على استثناء الخضر عليه السلام هل الخضر صالح؟ عليه هل رجل نبي أو رجل صالح؟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 وذلك فيما أ خ ب ر الله عنه من قوله وما فعلته عن أ م ر ي ذلك ت أ و ي ل ما لم تسطع عليه صبرا وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه وسلم ويعمل وأثناء تزوجها نبينا طبيبا بريطانيا ابنة عمران بعدما أنجبت ابنها الله سؤال الجنسية عمران السلام تزوجها رجل لا على رجل ذلك لي عليه رجل نسمه كنت أتحدث في مصري مريم عيسى يحضر قد مع أن محمد ذكر ا ل آ ن و أ ن ج ب ت منه طفلين فهل هذا صحيح أم ل ام وإذا كان ذلك كان حقيقة ف ا لا د ل ل ي من ل الكريم أو من السنة أو غيرهما؟ لأن الرجل الذي ذكر ذلك لي لم يستطع ذكر أي دليل وأنا كذلك لا أستطيع ذكر ما سمعته ما لم أستدل بشيء من القرآن أو من السنة أرجو تزويدي بشيء من ذلك والله يحفظكم لنا ذخرة. جواب. الحمد لله ق ر غيرهما ذكر ذكر ذكر أرجو ذخرة آ ن من وأنا من من من ما ما جواب يحفظكم يستطع أي أستطيع بشيء تزويدي بشيء سمعته أو أو أو وحده و ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل على رسوله و آ ل ه و صحبه وبعد لم يذكر في كتاب الله تعالى ولا ثبت في ا ل س ن ة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أ ن مريم ابن متع م ر ا ن تزوجت بعد أ ن ولدت عيسى عليه السلام ولا أ ن ه ا ولدت أ و ل ا د ا سوى عيسى عليه السلام أ م ا قبل عيسى عليه السلام فقد ثبت أ ن ه ا لم يمسسها بشر ولم ت ك بغياء قال الله تعالى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 وقد أقر الله تعالى قولها وصدقها وبهذا تزوجت أو ولدت أقر قيل أن أن مريم عمران غير الله تعالى ما ابنة فيه يتبين ي من سؤال ى وصلى عليه على الصلاة والسلام لا أصل له وبالله التوفيق الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم نبينا وصحبه س محمد ورد خبر إ ل ي ن ا أ ن ه ستطبع ت ر ج م ة ا ل ق ر آ ن الكريم بيد محمد أ س د في ايرلندا دبلن قريبا ا وسوف تنشر ن ه وقد شكلت لجنة لنشر لجنة ل ت ج ر هذه ا ما ة ومن بينهم أ س ت ذ ة المسلمون من هو ن د ي ي د ع م حال م ترجمته د أسد أن في نبي ل عليه ه عيسى النبي س ل ا مات م قد و أ اعتقاد المسلمين عيسى عليه السلام وفق الكتاب و ا ل س ن ة ا ل ش ر ي ف ة ا ل ث ا ب ت ة اثنان ما حكم من قال إ ن عيسى قد مات ث ل ا ث ة هل توجد أ د ل ة تدل على أ ن عيسى قد نشر دعوته لاناس في الهند و أ ف غ ا ن س ت ا ن والسند وايران إ ي ر ن أربع الترجمة المذكورة طبعت لماذا ف دولة الإسلامية؟ علماً أن محمد أسد مستوطن الإسلامية؟ علما المملكة ل ا م في أن غ ب ي ة على ع ل م ن ولم أو الكتاب ل أجد شيئا في ا س ة المعروفة؟ لدي مثبتاً للأسئلة الترجمة مثبتا فتواكم والرد الأمور هنا لدي أعلى على نشر وسوف تقوي يدي والرد على هذه الأمور وسد يدي هذه ن ب د أ بجواب السؤال الاول أ و ل ل لله ح م د ح د ه و ا ص وصحبه ل والسلام على رسوله وآله وصحبه خلق الله تعالى نبيه عيسى عليه السلام من ألم وبلا أبن. كما قال تعالى واذكر في الكتاب ا كما واذكر انتبذت من أهلها مكان ة وبعث عيسى من مريم من شرقية نبيه أب في إذ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 فانما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم, فلن أكلم اليوم انثيا فاتت به قومها تحمله ا ل آ ي ا ت فدل ذلك على انه ولد من امه مريم فقط باذن الله وكلمته لا من أ ب ليكون آ ي ة للناس ومع ذلك اتهمها اليهود ب أ ن ه ا جاءت به من الزنا ف أ ن ط ق الله تعالى ابنها عيسى وهو في المهد ببراءتها قال تعالى قالوا يا مريم لقد قالوا لقد يا شيئا فريا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا مريم مريم جئت جئت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 ف ب ر أ ه الله بهذه ا ل م ع ج ز ة من أ ن يكون له أ ب من الزنا ونزه سبحانه نفسه أ ن يكون له ولد و إ ذ ا فعيسى ليس ولد الله و أ خ ب ر ت مريم عن نفسها أ ن ه ا لم يمسسها بشر وصدق وصدقها الله في ذلك ونسبه سبحانه إ ل ى أ م ه في أ ك ث ر من موضع في ا ل ق ر آ ن ولو كان من أ ب لنسبه إ ل ى أ ب ي ه كما هو سنته تعالى في كلامه فدل فقط ذلك على أنه من أم من نبي وهو السؤال ل ه و ر و وغيرها ل دلت عليه الآيات السابقة ل ه كما ا س الثاني ما حكم من قال إ ن عيسى قد مات جواب ثبت ب ا ل أ د ل ة من الكتاب و ا ل س ن ة ا ل ص ح ي ح ة أ ن عيسى بن مريم عليهما السلام لم يقتل ولم يمت بل رفعه الله إ ل ي ه حيا و أ ن ه سينزل آ خ ر الزمان حكما عدلا في هذه الامه فمن قال إ ن عيسى بن مريم قد مات و أ ن ه لا ينزل آ خ ر الزمان فقد خالف كتاب الله و س ن ة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم و أ خ ط أ خطا ف ا ح ش ا ويحكم بكفره بعد البلاغ و إ ق ا م ة ا ل ح ج ة عليه لتكذيبه لله ورسوله سؤال هل توجد أ د ل ة تدل على أ ن عيسى قد نشر دعوته ل أ ن ا س في الهند و أ ف غ ا ن س ت ا ن والسند و إ ي ر ا ن جواب ا ل أ ص ل الذي يعتمد عليه في مثل ذلك كتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم ا ل ص ح ي ح ة ل ل ع ق ل ل أ ن ا ل م س أ ل ة خ ب ر ي ة م ح ض ة ولا التاريخ ل أ ن ه غير م أ م و ن لعدم نقله ب ا ل أ س ا ن ي د ا ل م ت ص ل ة الموثوق برواتها ولذا كثر فيه الكذب ولم يوجد في ا ل ق ر آ ن ما يدل على أ ن عيسى عليه السلام نشر دينه في البلاد ا ل م ذ ك و ر ة ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نعلم حديث يدل على ذلك و إ ن م ا الذي ثبت أ ن الله بعثه إ ل ى بني إ س ر ا ئ ي ل و أ ن ه بلغهم رساله ة ر ب والذي ا ش ت ه ربه أن الديانة المسيحية كانت المسيحية مهددة خ ط ر من ا ل ي و وأنه ما كتب لها إلا عن طريق حكومة الرومان د بعد ابن كتب رفع عن أن الانتشار مريم طريق الله المسيح ما لها إلا إليه وأضيف وهذه أ ض ي عزيز وثمية ي ف المستمع وكانت الرومان ذاك كان حكومة ك ح إذ ا قسطنطين و ه م س أ ل ة ت ا ر ي خ ي ة لا يترتب على العلم بها فائده ة ذات أ م م ي ة أربع ل ا ذات ط ب ع اهميه ل ت ر المذكورة ف دولة الإسلامية أيما أن محمد أسد مستوطن في المملكة أيما محمد المغربية على علمنا شيئا وسوف تقوي فتواكم يدي والرد على هذه الأمور وسد ت يدي ا على ل نشر ر هذه جواب م ة هنا ج في ترجمته أ خ ط ا ء ف ا ح ش ة وكفريات ف ا ض ح ة من أ ج ل ه ا قرر المجلس ا ل ت أ س ي س ي ل ر ا ب ط ة العالم ا ل إ س ل ا م ي ب م ك ة ا ل م ك ر م ة أ ن ه يحرم طبعها ونشرها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم نبينا الله سؤال على محمد استشهاد ا ل ك ن ي س ة ب آ ي ا ت من ا ل ق ر آ ن الكريم ب أ ن عيسى عليه السلام ابن الله ودليلهم على ذلك قالوا لما كان الله وحده قال تعالى إ ن ن ي أ ن ا الله لا إله إ ل اله أنا ا ب ي عيسى المفرد ولما خلق ع الا س ل م تغير أسلوب بعض انا ل إلى صيغة الجمع مثلا بالآية الشريفة آ ي صيغة ا وضربوا ت إ نحن نزلنا الذكر وإن له وإنا لحافظون وكذلك و إ ن ا نحن نحيي ونميت وقالوا الله تعالى تكلم ب ص ي غ ة الجمع أو بصفة الجمع اي ل ج م ع أ بمعنى الله وعيسى عليه السلام م الرحمن مشكوري م والروح وقد عوين وفضيلة شيخ بن بن وقد القدس تشرفنا بزيارة الفترة أشار بالكتابة ا فضيلة علي إلى ح عبد فهد س ت شيخ شيخ في بن بن بن غيث هذه ك جواب ا ليس ح وحده وصحبه م والسلام د لله والصلاة على رسوله وآله ل وبعد ليس في تنوعي الأسلوب القرآني وإخبار الله تعالى تستعمل القرآني عن نفسه مرة بصيغة الإفراد وأخرى بصيغة قد تستعمل في أحيانا وفي المفرد أحيانا الأسلوب وإخبار وأخرى وفي وجه الجميع على بصيغة بصيغة في التعظيم الله الإفراد المفرد ليس قد مرة في ذلك دليل على ب ن و ة عيسى عليه السلام بالله ولا على إ ل ه ي ت ه وذلك لوجوه الوجه ا ل أ و ل ان تنوع ا ل أ س ل و ب في ا ل ق ر آ ن بالجمع و ا ل إ ف ر ا د كان قبل أ ن يخلق الله تعالى عبده عيسى عليه السلام و أ م ه مريم ب آ ل ا ف السنين وحين خلقهما وبعد أ ن خلقهما فلا أ ث ر لوجودهما في تنوع الاسلوب بل ذلك ل أ م ر آ خ ر يتبين مما ي أ ت ي قال الله تعالى ولقد خلقنا من صلصال من حمأ مسنون والجاب خلقنا الإنسان صلصال من من حمأ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 فجاء ا ل أ س ل و ب متنوعا ً قبل أ ن يكون عيسى و أ م ه عليهما السلام وقال تعالى انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور الى ان قال فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون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 وقال إ ن ا ارسلنا نوحا إ ل ى قومه وقال في خليله إ ب ر ا ه ي م عليه السلام فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إ س ح ا ق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وقال في كلمه موسى عليه السلام وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا وقال إ ن ا أ و ح ي ن ا إ ل ي ك كما أ و ح ي ن ا إ ل ى نوح والنبيين من بعده ا ل آ ي ة وقال والتي أ ح ص ن ت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها و ب ن ه ا آ ي ة للعالمين وقال إ ذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك, اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ا ل آ ي ا ت و أ م ث ا ل ه ا من ا ل آ ي ا ت تنوع في ا ل أ س ل و ب إ ف ر ا د ا وجمعا في خلق عيسى ومخاطبته وقبل م خ ا ط ب ت ه و خلقه ومن الأسلوب ليكون بنوته أو الوجه ما السلام لأمر من يتبين أن الثاني هذا عليه لله إلهيته دليلا تغير عيسى يعرف بعد بل خلق على آخر الوجه الثاني أ ن كل من عرف ل غ ة العرب و أ س ل و ب ه م في التعبير يعلم أ ن ضمير المتكلم مثل ك ل م ة أ ن ا وتاء المتكلم يستعملها الفرد في الحديث عن نفسه أ م ا ضمير التكلم لفظ نحن ونا فيستعملها الاثنان ف أ ك ث ر وقد يستعملها الفرد العظيم أ و المتعاون اشعارا بعظمته وسياق الكلام ومقتضى الحال وما هو من احتفى بالحديث القرائم الذي يرشد القارئ يرشد والذي يرشد القارئ والسامع إ ل ى المراد ويعين المقصود ومن فوإما وإما معامد يريد وتحريف عن اتباعا للهوى ويأبى الله إلا يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون الوجو عميت معامد الكلم معضيه بكلماته أحكمت ثم من الأنباء عن أن أن القرآن كتاب آياته من لدن خالف خبير جاهل التلبيس اتباعا الله إلا الحق الثالث الوجو الثالث كتاب آياته ذلك عليه ذلك فصلت في يكشف يريد يحق حكيم كره لا ي أ ت ي ه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا وقد قال تعالى فيه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إ د ا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق ا ل أ ر ض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أ ن يتخذ ولدا إ ن كل من في السماوات و ا ل أ ر ض إ ل ا ا ت الرحمن عبدا وقال قل هو الله أ ح د من الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أ ح د وقال إ ن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فوجب على من آ م ن به أ ن يجمع بين آ ي ا ت ه و ل ج م من استدل بنصوصه أ ن ي م ص ف ه من نفسه فلا يستدل ببعضه ويعرض عن بعض وأن وعدوانا ترويجا اليهود بالتورا أسلافهم فأنكر لا يلبس الحق, يلبس الحق بالباطل ليضرب بعضه ببعض ترويجا للباطل كما فعل اليهود فأنكر الله عليهم ذلك بقوله بغيا كما بعضه ببعض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 و إ ل ه ي ت ه مع الله ويثبت و ح د ا ن ي ة الله تعالى لما ذكر من ا ل آ ي ا ت ولقوله تعالى لقد كفر الذين ل ق كفر ا وقال ا الله المسيح إن ابن هو و مريم المسيح يا بني إ س ر ا ئ ي ل اعبدوا الله ربي وربكم إ ن ه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ا ل ج ن ة وماواه النار وما للظالمين من أ ع ن ص ا ر لقد كفر الذين قالوا إ ن الله ثالث ث ل ا ث ة ا ل آ ي ا ت وامثال ذلك في ا ل ق ر آ ن كثير و إ ل ا فليكف عن هذا التلاعب حتى لا يلزمهم العار ويضحك العقلاء من أ ن ف س ه م ويحق فيهم المثل القائل ليس هذا بعشك فادرجي وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه وسلم الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال هل عيسى حي أ و ميت في نظر ا ل ق ر آ ن الكريم و ا ل س ن ة المطهره ة جواب الحمد ل ل وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد و ذهب أهل السنة ا على ل جواب م المسيح ا إيسا الصلاة ع عليه ة إلى أن ل ل لم يزل حيا وأن الله رفعه إلى السماء وأنه سينزل آخر الزمان عدلا س ا حيا م يحكم وأن وأنه رفعه آخر ش ر ي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويدعو ع ة من به الله ما جاء به من الحق محمد وسلم صلى إلى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 وكان الله عزيزا حكيما ف أ ن ك ر سبحانه على اليهود زعمهم أ ن ه م قتلوه أ و صلبوه و أ خ ب ر أ ن ه رفعه إ ل ي ه ر ح م ة به وتكريما له وجعل ذلك آ ي ة من آ ي ا ت ه التي يؤتيها من شاء من رسله وما أ ك ث ر آ ي ا ت الله في عيسى بن مريم أ و ل ا و آ خ ر ا ومقتضى ا ل إ ض ر ا ب في قوله تعالى بل رفعه الله إ ل ي ه أن يكون الله قد رفع عيسى ب د ن ا وروحه حتى يتحقق به الرد على زعم اليهود أ ن ه م قتلوه أو صلبوه لأن او ل ا ل صلبوه ن للبدن ولأن أصالة الروح لا الصلب وحدها ينافي دعواهم يكون وحدها ولأن رفع الروح وحدها لا ينافي دعوهم الصلب فلا يكون رفعها وحدها ردا على عليهم لعزته مقتضى كما القتل وقوته وتكريمه ذلك من شاء من رسله حسب ما قضى به قوله تعالى في ختام ا ل آ ي ة وكان الله عزيزا حكيما وقال تعالى و إ ن من أ ه ل الكتاب إ ل ا ليؤمنن به قبل موته ويوم ا ل ق ي ا م ة يكون عليهم شهيدا ف أ خ ب ر سبحانه ب أ ن جميع أ ه ل الكتاب سوف يؤمنون ب إ ي س ى قبل موته أ ي موت إ ي س ى وذلك عند نزوله آ خ ر الزمان حكما عدلا داعيا إلى الى إ س سيجيء ل نزوله ل ا كما بيانه وهذا ا م م في حديث ن ع هو الاسلام م ت ع ي ن فإن ل ل ك ا م ب ق ب ي ن و اليهود من عيسى وصنيعهم معه ولبيان سنة الله في إنجائه ورد كيد أعدائه رجوع المجرورين إلى عيسى رعاية لسياق وتوحيدا ق لسياق ف في فيتعين الله إنجائه أعدائه الضميرين رعاية الكلام إلى لمرجع الضميرين عيسى كيد عيسى معه من سنة ثبت في الحديث الصحيح عن أبي غريرة ابي ل ن صلى ل ل ا هريره عليه وسلم قال والذي نفسي بيده أن الصليب ويقتل الخنزير الجزئ المال ان ل أبو غريرة اقرأوا إ النبي ة رواية وفي النبي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أ ن ت م إ ذ ا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم. وثبت إ م م م منكم ا ك و في الصحيح أ ي ض ا أ ن جابر بن عبد الله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال ط ا ئ ف ة من أ م ت ي يقاتلون على الحق ظاهرين إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة قال فينزل عيسى ب ن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعالى صل لنا فيقول لا إ ن بعضكم على بعض ا ل أ م ر ا ء تكرمه الله هذه ا ل أ م ة تكريمه الله هذه ا ل أ م ة فدلت ا ل أ ح ا د ي ث على نزوله آ خ ر الزمان وعلى أ ن ه يحكم بشريعه ة نبينا ا محمد صلى ل ل عليه وعلى وسلم أ نبينا إمام الأمة أيام من الأمة منافاه الصلاة وغيرها لا هناك هذه هذه ذلك نزول وعلى في إيسى تكون نزوله وبين ختم ل ن بنبينا ب و ة محمد صلى الله عليه وسلم م لم يأتي برسالة جديدة. ولله الحكم أولاً وآخرة يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لا معقب لحكمه حيث ح يأتي إيسى جديدة يفعل يشاء يريد العزيز ي برسالة ولله أولا لا ل وآخرة ا وهو ك